هل حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناغمه لسعيها رضين جنات تجري من تحتها الانهار تسمع فيها غدها فيها عين فيها سُور مرفوع وأقوامهم طوع ونمارق مصفوف وزرابي مبثوث أ فلا يرون إلى الأذان كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكِب إنما أنت مذكِب لست عليهم بمصيق إلا من تولى وكذب فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم